مع الشباب،, مع الشباب مع الشباب مع الشباب فضاء المفتوح لقضايا الشباب مع الشباب مع الشباب, مع الشباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقات الجميع بكل خير وأهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم مع الشباب في عدد هذا الأسبوع سوف يكون الحديث عن شيء انضم إليه أقول أغلب شباب الولاية أو كل شباب الولاية اللي لم أخطئ وهو موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومن هؤلاء مجموعة ناس تغزوت التي تجاوز عدد المنضمين إليها الخمسمائة مشارك ما جعلنا نستضيف المشرفين عليها اليوم هو الحملة التي نظمتها تحت اسم حملة من كل بيت كتاب عن تفاصيل الحملة كيف جاءت أين وصلت ما الهدف منها إلى أين هي ذاهبة كل ذلك من سنجيب عليها مع ضيوفنا اليوم في هذا العدد وهو كل من عوادي عبد القادر عزام مشرف رئيسي بالحمله وسليم رحماني منسق الحملة ببلدية الواد وعوادي حسن مشرف مع الشباب مع الشباب مع الشباب إذن مستمعينا الأفضل أرحب مجددا بضيوفي الكرام والبداية طبعا تكون مع المشرف الرئيسي السيد عواد عبد القادر عزام سي عبد القادر عزام كيف جاءت فكرة حملة من كل بيت كتاب بسم الله الرحمن الرحيم بهن السعين اولا اشكر إذاعة سوف على الاستقبال وعن فكرة إدراج هذه الحصة في برنامج مع الشباب اولا حملت من كل بيت كتاب أتت ثلاثة فكرة فكرة حملة طالع كتاب التي نظمتها صفحة, صفحة مجموعة مجموعة يد بيد من أجل فتح مكتبة تغزوت في شهر رمضان المبارك حيث اقترحنا فكرة أن كل عضو من أعضاء المجموعة يطالع كتاب ويقدم لنا ملخص حول هذا الكتاب. ولقد كان الهدف من الرئيسي للفكرة هو محاولة جلب العديد من القراء وجلب العديد من الأنظار من أجل أن يلتف الجميع حول اولا حول فكرة الكتاب وحول فكرة المطالعة. ثم بعد شهر رمضان المبارك اقترح الأعضاء أن تكون هناك حملة تكون هناك حملة ملتف حولها الأنظار من أجل عمل شيء معين من أجل فتح المكتبة البلدية التي ظلت ظلت مغلقة في وجه الطلبة والمثقفين في البلدية، حيث نظمنا في حملة. من كل بيت كتاب التي كانت بدايتها منذ شهر خمسة منذ يوم خمسة سبتمبر أي بعد بعد عيد, عيد الفطر مباشرة. بالنسبة نعود قليلا إلى المكتبة المغلقة منذ متى أنجزت المكتبة؟ المكتبة المكتب الآن. مكتبة البلدية. نعم مكتبة البلدية الآن لديها حوالي ثلاث سنوات وهي مغلقة. وتم إنجازها مئة بالمئة هي الآن المكتبة الآن منجزة مئة بالمئة مازال يقال أن التجهيز مازال لم تجهز مم. جميل جد نعود إلى الحملة من كل بيت كتاب بالنسبة لعدد الكتب التي وصلتم إليها الآن أولا بسم الله الحملة كانت بدايتها موفقة إلى حد بعيد حد منذ بداية الحملة في انطلاقها الأول في الأسبوع الأول كتم جمع حوالي ألف كتاب منذ الأسبوعها الأول ثم دخل معنا المساهمون من مختلف البلديات وحتى من خارج الولاية حيث في الأسبوع الثاني وصلت عدد الكتب إلى حوالي ألف وثمانمائة كتاب وقد تقدر نسبة الكتب بحوالي 250 كتاب يوميا التي تدخل لصالح الحملة وما وصلنا إليه لحد الآن هو ثمانية ألاف كتاب وصلت إليها الحملة وهو عدد مشرف جدا وحقيقة قالت قالوا لنا العديد من المسؤولين أن هذا العدد قل قليل جدا من المكاتب حتى التي تكون تابعة لمؤسسات مؤسسات عمومية أنها تحتوي على هذا العدد من الكتاب تقصد أن العدد قليل أقصد عدد بالنسبة للعدد الكتب التي تحصلت عليها حملة من كل بيت كتاب هو عدد مرتفع مقارنة بالمكاتب الرسمية أو التابعة للمؤسسات نعم حيث أن عدد 8000 كتاب هو عدد مرتفع جدا في خاصة أنه هنا في ولاية الواد المؤسسات العمومية التي تشتغل في بالنسبة للمكاتب العمومية العدد لا يتجاوز لا يتجاوز هذا العدد بكثير أو أقل منه ونحن ما وصلنا إليه في, حوالي في اليوم الخمسون من الحملة حوالي ثمانية ألاف كتاب هو عدد معتبر جدا بالنسبة شاركتم في الصالون الدولي للكتاب بتعريف الحملة وهذا ما لاحظناه أو ما نشرتموه على صفحة أو مجموعة ناس تغزوت كيف كانت مشاركتكم في الصالون الدولي الكتاب بالعاصمة.بالنسبة لفكرة مشاركتنا في الصالون الدولي، لما أعلن انطلاق فعاليات الصالون الدولي للكتاب، اقترح مجموعة من الأعضاء أن يكون هناك بحث خاص من حملة لحملة من كل بيت كتاب أن تزور هناك الصالون الدولي وتعرض الفكرة أكثر. حيث أن في المعرض الدولي قد يتجاوز, يتجاوز عدد الزوار بالألاف ومن مختلف دول والعالم. العالم ومن مختلف دول العالم نعم كوننا ثلاث أعضاء من الحملة كان من أعضاء الحملة عواد عبد المطلب وتركي أسامة وعواد عبد القادر عزام المتحدث, المتحدث. عواد وزرنا في الصالون الدولي وجعلنا هناك برنامج عمل من أجل السير الحسن لتعريف بالحملة وقمنا بعمل قصصات شرحنا فيها أهداف الحملة الصدى الإعلامي للحملة التعريف بالحملة وما تصب إليه الحملة في المستقبل وزرنا المعرض الصناعي الدولي وحقيقةً كانت التجاوب معنا التجاوب بشكل إيجابي جدا وكانت دخلت معنا عديد من دور النشر العربية على غرار سوريا ولبنان والأردن ومصر وأيضا المغرب والسعودية حيث رحبوا بالفكرة وشجعونا وأيضا هناك دور نشر الجزائرية أيضا شجعت الفكرة ورحبت بها وساهموا معنا في الحملة وأيضا في اقتنمنا فرصة الإعلام الدولي هناك حيث تحدثنا مع الصحافة الدولية وتحدثنا مع الصحافة الوطني وبالنسبة للتجاوب هل فيه كتب أتينا بها ذات عناوين جديدة؟ نعم بالنسبة للكتب التي أتينا بها من من الصالون الدولي كانت عناوين مهمة وأيضا كتب قيمة خاصة أنه هناك فكرة تروج أننا نجمع إلى الكتب القديمة وهذا أننا فيه نج... سؤال في هذا الموضوع نبقى في الموضوع الأول ثم ننتقل إلى قضية الكتب القديمة نعم الحمد لله أننا جمعنا كتب قيمة في صلونا الدول واتينا بمجموعة معتبرة من الكتب من الصالون الدولي وكانت البحث ناجحة في مهمتها والحمد لله بالنسبة ما يشاع في بعض الأطراف أنكم تجمعون بقايا أو كتب قديمة في المنازل أكل عليها الدهر والشرب ما ردكم على هذا الانشغال؟ والله يا أخي ردي هو أن الكتاب كلما ازداد يوما في قدمه كلما ازداد قيمة في قيمته لأن الكتاب لأن الكتاب انا لماذا نجمع المخطوطات؟ لماذا نجمع مخطوطات؟ هل توجد مخطوطات جديدة هي؟ لا المخطوطات, المخطوطات طبعًا كل, أكيد كل التي مم. كانت قديمة وأضي أيضا الكتب لأننا مجمعناها من كتب قديمة هي كتب قيمة جدا وأ أنها لا غير موجودة في السوق ولن تكون موجودة إلا ممكن أنها طبعت من جديد. لأن الكتب التي جمعناها التي يقال عنها قديمة هي كتب قيمة ويحتاجها الباحثون ويحتاجها المثقفون خاصة في الدراسات الأكاديمية والحمد لله نحن الآن نسير من أجل جمع المخطوطات ونجمع الآن ونتصل بعده مكتبات أهلية من أجل تصوير المخطوطات من أجل جمعها لصالح الحملة لتكون هناك الكتب النوعية أيضا في الحملة بالحديث على مهمة جمع الكتب هل فيه معايير في اختيار عناوين الكتب؟ والله أخي لما انطلقت الفكرة من أجل جمع الكتب هو أننا جمعنا الكتب من دون معايير في البداية لأننا ركزنا على الكتب في جميع أنحائها مجال جميع اختصاصاتها التاريخية وجغرافية وأدبية ودينية وأيضا ركزنا على الجانب خاصة الجانب الدراسي لأجلنا للطلة الطلبة حيث جمعنا الحوليات وجمعنا خاصة الأمور التي تخص طلاب البكالوريا وطلاب الرابع متوسط وأيضا الطور الابتدائي وفي في مسارنا لما اكتفينا بعدد معين وركزنا على جانب جانب الكتب الدراسية حيث لما اتصلت بنا العديد من دور النشر طلبوا هم منا نوعية نوعية أو اختصاص من الكتب لكي يساهموا معنا يطرح علينا يطرح علينا فكرة أنه إذا ما كان هناك نقص في جانب معين أنه سوف يساعدنا فيه وهذا ما اعتمدناه أيضا في في هذه في خاصة في لما وصلت عدد الكتب ثمن ثمن كتاب أصبحنا نركز على النوعية والاختصاص. م. سي أه... عودي حسن أنت مشرف بالحملة. وقائم كذلك على جمع الكتب وكذا بالنسبة في الحديث على الصدى الإعلامي الذي وصلت إليه أو وصلت به الحملة هل في إيجابيات عادت على الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله في الحقيقة نشكر إذا عتسوف ونشكر كل من ساهم في الحملة من قريب أو من بعيد وكنت نتكلم على الصدى الإعلامي نعم الحملة وجدت وجدت فائدة كبيرة حق لأن وصلت كه النسات اللي ما ما تخلتش الفيسبوك وكه النسات اللي ما تستعملش الانترنت تلحقها من طريق الجرائد الجرائد والتلفاز أو حتى ولو أخبار على بين الناس وأهم الأكل التي أتت به الصدى الإعلامي. فيه كتب جاءتكم من مصادر أو... نعم كأين كما اخ من جيج اخوة من سقه راس هكذا معناها من, من ولايات عديدة جاءت والحمد لله الحق هل هناك عقبات صادفت الحملة وما هي هذه العقبات اللي وجدت العقبات كثيرة والحمد لله ونشكر كل من اول شكر ساعا قدموه للي دان العقبات لأن أكبر, اكبر تشجيع لنا أنك تلقى عقب مم. لأن الطريق لما كتكون ما فيهاش عقبات رك ركتح بس في البلاسه معناته تستطيعش تكمل أهم هذه العقبات ولو تثبيت تثبيت أن أن الدولة قادرة على ملء هذه المكتبة والأدالي لهذه الكتب وغيرها من من الكلام مم. لكن ال حسب حديث عبد القادر عزام أن الحملة استطاعت أن تخرج كتب من المنازل يقول قديمة قديمة في الشكل لكن مضمونا حديثة. أكيد النقطة هذه. نعم كان معنى كتب كما قال الأخ عزام أنها قديمة في شكلها وأما في المضمون فهي ثمينة وليس لها ثمن معناه مشي. مثل المخطوطات مثل هل هل يستحضرك الآن عناوين بعض المخطوطات؟ والله الحمد لله لحقتنا بعض المخطوطات من مكتبة أحمد بضياف التي نتمنى لها إن شاء الله تتفتحها هي مكتبة عظيمة ومخطوطات قيمة فيها ومعناها مكتبة أثرية نعم ولحقتنا منها بعض المخطوطات الحمد لله. م. الآن سي سليم رحماني منسق الحملة ببلدية الواد وهو ما يشير أن الحملة لم تقتصر فقط على بلدية تغزوت وإنما امتدت فروعها وجذورها لتشمل أغلب بلديات ولاية الوادي وكذا ولايات الوادي أيضا والله أعلم أن فيه كذلك على الصعيد الدولي سي سليم رحماني أنت ما دورك كمنسق في الحملة ببلدية الواد بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء نشكر إذا عتسف على التغطية الإعلامية لهذه الحملة وهي التغطية المتجددة يعني خاصة من خلال موعد الإخبارية والنقطة الثانية نشكر مسؤولي يعني صفحة ناس تغزوت على الثقة الوضعية فينا وجعلونا منسقين للحملة على الثقة الوضعية فينا وجعلونا منسقين للحملة في بلدية الواد بالنسبة <تصفيق> إلى دورك سي سليم رحماني كمنسق في الحملة ببلدية الواد كيف كان هذا الدور انتاعك وأهم ما قدمت أو قدمتم أنتم كمنسقين أكيد أنك لست شخص واحد فقط في التنسيق ببلدية الواد نعم معي الزملاء الأخ تفيق جرايا والأخ عصام عازب الشيخ يعني عاونونا في هذه الحملة من خلال جمع الكتب على مختلف أعضاء بلدية الواد <تصفيق> وذلك من خلال يعني نشر هذه الحملة في صفحات الفيسبوكية مثل صفحة شوف سوف بالنسبة للشرطة إلى نشر في صفحة أخبار شوف سوف كم وصل عدد المشاركين الآن حوالي؟ أخبار شوف سو، أخبار شوف سوف. حوالي 2800 مشارك، عدد هائل وكبير جدا، هل في تجاوب بعد نشر الإعلانات من قبل نعم في تجاوب فيه الاتصل فيه بعض الإخوة تصلبينا بالهاتف عنا مجموعة من الكتب حقيقة مجموعة قيمة معنا شرفتنا شخصيا تقريبا أغلب الكتب كتب جديدة في الحديث عن ال إضافة إلى ما قلت في التواصل بينك وبين الأعضاء شبكة أخبار شوف سوف. في جمع الكتب وكذلك اتصال الأفراد بك. يعني الحمد الحمد الله يعني كات طريق سا طريق سهل للغاية من خلال يعني رقم الهاتف. كانت طريق سهلة يعني من خلال الاتصال برقم الهاتف ويعني تصلو بين الأعضاء ونحدد مكان التقى ويقدمون يعني تبرعات تدعم الكتب. مم. وفي عدد كم وصل عدد الكتب التي جمعت من بلدية الوحد حوالي التي قدمتموها وفي أكيد أن كتب أخرى ستقدم في وقت لاحق. حوالي تقريبا 700 كتاب تقريبا سبعمائة كتاب عناوين الكتب حديثة تقريبا أغلبها أغلبها, أغلبها كتب حديثة يعني كتب م. جديدة أو حديث وفي شتى العناوين شتى العناوين خاصة من الناحية ناحية الطلب الجامعين آه. آه. كتب قيمة خاصة كتب قانون بالحديث عن الطلب الجامعين هل هل هنالك طلبة جامعين بلدية الواد ساهموا في الحملات نعم هناك مجموعة كبيرة من الطلبة من جامعة مركز جامع بالواتس سهل مفي وهذا أكيد يبرهن أن بالنسبة للطلبة هذين يبرهن على حب الطلبة في العلم وكذلك هم أحسوا باحتياجهم إلى هذه المكتبة وفيه سؤال آخر سي سليم رحماني طريقة الترابط بين شبكة أو مجموعة أخبار شوف سوف ومجموعة ناس تغزوت كيف تم هذا الترابط بين الشبكتين؟ والله من خلال تنسيقنا ذيك كأصدقاء يعني ل لأعضاء مجموعة نستغذون يعني طلبوا منا أن نكونوا منصقين يعني قبلنا حقيقةً عمل خيري معنا بالنسبة لهذه الحملة. نعم عمل خيري. صح. شكرا نعود إلى نعود إلى عوادي عبد القادر عزام المشرف الرئيسي للحملة سي عبد القادر الحملة خرجت من نطاق ولاية الواد أين ذهبت الحمد لله الحملة خرجت نعم من نطاق ولاية الواد زارت العديد من الولايات في الجزائر ونعم زرنا قسنطينة زرنا جيجل زرنا سقهراس زرنا سكيكدا الجزائر العاصم وما زال هناك العديد من الولايات إن شاء الله سوفها لأن تكون الطلبات تكون طلبات من طرف بعض أصحاب المكاتب أو من طرف دور نشر ثم نتصل بهم ونضرب موعد من أجهز زيارتهم هناك في, في الولاية هذه طريقة الاتصال طريقة الاتصال نعم وأيضا هناك ده ده من قدم لنا من حتى خارج الوطن نبقى, نبقى داخل الوطن ها. نضرب مثال على ولاية جيجل كيف تم الاتصال؟ ولا جيجل هناك الأخ احسن مغيشي الذي نشكره من هنا من أثير إذاعة سوف أنه دخل معنا في المجموعة وقدم اقتراح أنه لديه مكتبة كبيرة تحتوي العديد من الكتب خاصة المدرسية وطلب منا زيارته أو كيفية الاتصال أو كيفية الاتصال معه من أجل إرسال تبرعاته للحملة ثم تكلمنا معه عبر الخاص وقدم, وقدم لنا رقم الهاتف ثم ضربنا موعد معه من أجل زيارته في ولاية جيجل هناك وزرنا زرنا الأخ في جيجل والحمد لله كان الاستقبال جد رائع وزرنا أيضا لذاعة جهوية لجيجل وقدم لنا المساعد مساعدته من التبرعات وكانت جل كتبه كتب مدرسية تساعد الطلبة خصوصاً طلبة البكالوريا وطلبة المتوسط والابتدائي في المنهاج السابع للمنهج الدراسي. بالنسبة للكتب المدرسية هي بالبرنامج الجديد مو البرنامج الجديد لا. وهذا ما يفند ما يشير به البعض الى أن الكتب قديمة نعم ااا بالنسبة الذين طرحوا ل الكتب القديمة اظن انهم لا يدركون قيمة الكتاب كما كما قلت ان الكتاب كل زاد قديم كل ما زاد قيمة وابشرهم ان نصف الكتب المجمعة هي جديد نصف الكتب المجمعة هي جديدة كلها جديد لأن دور النشر والمكتبات قدمت لنا مساهمات جد ومعتبرة لصالح الحملة من الكتب الجديد وهناك أشخاص ليس لديهم كتب في مكتبهم الخاصة اشتروا لنا كتب من أجل المساهمة في الحملة بالنسبة على الصعيد الدولي أقول كيف وصلت الحملة بالنسبة للصعيد الدولي, الدولي هناك أهم الدول بداية التي شاركت أهم الدول كما قلت هناك مصر ولبنان سوريا الأردن وسلطانة عمان والسعودية والمغرب م. هذه الدول التي ساهمت معنا في الحمد كيف تصلت بهم؟ بالنسبة لكيفية الاتصال أولا في بالنسبة لاربع دول أو خمس دول اتصلنا بهم في الصالون الدولي في الصالون الدولي الكتاب وهناك بالنسبة للمغرب ومصر هناك اتصالات عبر الفيسبوك حيث في بالنسبة لتبرعات المغرب تبرعاتهم وصلت إلا في الأيام القليلة الماضية وصلت تبرعاتهم عبر البريد بالنسبة لأقول سوريا والالأردن والسلطة عمان ومصر ولبنان الاتصال بالأشخاص كأطراف أو هيئات أو نعم بالب دور النشر دور النشر أصحاب دور النشر مباشرة مم. كيف تم الاتصال الاتصال كان في الصالون الدولي للكتاب لما زرنا الصالون الدولي للكتاب تصلنا ب دور النشر مباشرة مم. وهم الذين قدموا لنا أرقام الهواتف والعنوين و من أجل المساهمة في هذه الحمل. وكيف تحصلتم على الكتب من هذه الدور؟ تحصلنا على الكتب بعد بعد نهاية المعرض الدولي للكتاب. تم إرسال الكتب عن طريق البريد أو العيني. نعم عينية. عن, عن طريق النقل. ااا عطيتهمهم أنتم العنوان. العنوان وأرسلنا الكتب. الكتب. وكيف كانت كتب هذه الدور؟ والله كتب التي جمعت من دور النشر كانت كتب قيمة خاصة للطلب الطلبة الجمعيين. لأن كتب كانت كتب خاصة في مجالي التاريخ وفي مجالي الشريع وخصوصا أن بما أن الدور هذه العنوين دخلت إلى الصالون الدولي للكتاب فأكيد أنها مرت على الجمارك الجزائرية وهي يمكن استعمالها داخل الجزائر الكتب التي دخلت المعرض الدولي لما لما قبل أن تدخل تمر على الجمارك هل تستحق هذه العناوين اللي أن تسوقها أم لا وهذا الكتب التي جمعت الحمد لله كانت عناوين جد رائعة وبالنسبة للطلبة والجامعيين أيضا ساهموا بمذكرات التخرج لديهم في هذه الحمل هل فيه دور نشر أو او افراد من خارج الوطن كان اتصال من غير صلوان دولي الكتاب نعم هنا قدنا الاخ من مصر تعرف عن الحملة ولما قام بزيارة الى الدكتور عطاء دكتور في التنمية البشرية لما قام بزيارة الى الجزائر خصص زيارة الى الناس تغزوت إلى, الى ولاية الواد وخصص بالضبط بها الناس تغزوت وقدم لنا مساهمته عن طريق مجموعة من إصداراته وشكر المجموعة عن هذه الحملة وفرح بهذه بالهدف الذي تسعى إليه الحملة ونشكر, ونشكر أيضا الأخ كمار سعد الله على, على وقوفه معنا في هذه الحملة عدد الأفراد القائمين على الحملة والله عدد الأفراد القائمين على الحملة والله يقول أن جميع, جميع الأعضاء قائمين على الحمل هل استفدتم بمبالغ مالية؟ أخي بالنسبة للمبالغ مالية نحن نجمع مبالغ مالية لا, ت... لا نجمع مبالغ مالية تاكيد بالنفي التأكيد بالنفي لأنه هناك من اقترح علينا أنه يقدم لنا أموال لكنه لكننا طلبنا منه أن يشتري لنا الكتب ثم يقدمها لنا كتب مباشرة لماذا؟ لا لأنه تفاديا تفادي مشكل فيه خاصة جمع الأموه مم. مم. وأنتم كشباب طبعا معا. هذا النشاط تحسدون عليه حقيقة سي عبد القادر عزام هل هنالك حملات أخرى خرجت مشابهة للحملاتيكم على صفحات الفيسبوك والله الحمد لله أنه تصل بناء شخصيا اتصل بمنسق حملة أخرى ببلدي النخل وطلب مني كيفية كيفية مساء الحملة وكيفية نشرها وكيفية وصولها إلى الإعلام وقد بدؤوا حملتهم التي سموها حملة جمع عشرة آلاف كتاب ونسأل الله لهم التوفيق والسداد والهدف من الحملة للبلد بالنسبة لبلدية النخلة بلديتي النخلة هي فرق فرق بيننا وبينهم لأن بلدي النخلة يشرف عليها تشرف عليها البلدية الحملة تشرف, الحملة, عليها تشرف عليها الحملة تشرف عليها البلدية حملة لجمع الكتب تشرف عليها البلدية وبالنسبة لحملة نستغزوت تغزوت بالنسبة لحملة تغزوت حملة يشرف عليها تشرف عليها صفحة في الفيسبوك صفحة في الفيسبوك لكن هذه الصفحة هي تجسد شباب بلدية تغزوت تجسد شباب بلدية تغزوت وتجسد صوت الطلبة وتجسد صوت المثقفين في البلدية وحتى خارج البلدية وبال... بالنسبة للحديث على صفحة نستغزوت تغزوت أنتم بجمعكم للكتب من خلال حملة من كل بيت كتاب خرجتم من الإطار الفضائي الإلكتروني إلى الواقع كيف استطعتم ذلك والله يا أخي قبل الحملة قبل الحملة هناك عدة حملات خرجنا بها إلى أرض الواقع ولما خرجنا إلى أرض الواقع تأكد عند الجميع أننا لسنا صفحة كلام لأنه قبل أن نخرج للواقع الواقع خرج حديث أنه صفحة نسخة صفحة كلام وقمنا بعديد من الحملات ولله الحمد حملة حملة زيارة المرضى وحملت دوارات رياضية وبالأمس فقط اختتمت الدورة نستغزوت في بالأمس فقط اختتمت الدورة نستغزوت في كورة اليد التي من أجل انتقاء مجموعة من اللاعبين لتمثيل بلدية تخزوت وال لن تتوقف عند حملة من كل بيت كتاب أو عند حملة من كل أو او عند حملة صغيرة المرضى لأنه الشباب الحمد لله يريد المزيد ونحن أيضا نريد المزيد وشوفنا نكون إن شاء الله عند حسن ظن الشباب <مم> إن شاء الله نعود إلى سيد عوادي حسن المشرف به الحملة سي عوادي خرجت من, من الفضاء الإلكتروني إلى الواقع ممكن تعطينا ولو حملة من حملات التي قمت بها في الواقع بسم الله الرحمن الرحيم وكيف جاءت الفكرة التصير إليها في الحقيقة أول ما بدأنا بدأنا صفحة عادية معناها صفحة تواصل بين أفراد المجتمع نطرح مشاكلنا ونطرح كل واحد يطرح فكرة معناها كشباب كشباب كشباب واعد لديه طموحات لديه أهداف يريد الوصول إليها يريد الوصول إلى شيء المهم يكون عملي لأننا فاتت علينا مرحلة في البلدية أن كل شيء جامل جمود تام جمود تام في, في أي نشاط جمود على مستوى البلدية وعلى مستوى الشباب؟ على مستوى على مستوى البلدية وبالطبع بشباب. يعود كذلك يعود على, على الشباب شباب. يعود سلبا على الشباب طبعًا. مم. مم. ومن ذلك ممكن نقص المرافق المرافق الشبانية على مستوى البلدية نقص مش غير نقص معناها بزيد أن, أن كائن تقريبا دار شباب واحدة معناها مم. ولا ت... وما ت... وما تستطيع أن تجمع كل شباب بلدية تغزوت <تصفيق> بالإضافة السؤالي هو حول النشاطات أهم أو مثال من الأمثلة النشاطات التي جسدتموها على أرض الواقع أول ما بدأنا بدأنا بفكرة زيارة المرضى <تصفيق> وذلك ثاني عيد <تصفيق> من عيد الفترة عيد ثاني أيام ثاني عيد الفترة أيام المبارك عيد الفترة نعم <تصفيق> قمنا بزيارة لسبطار بنعمر الجيلين. بنعمر الجيلين وسبطار بالنصر. ومستشفى البشير بالنصر. أمم. وكيف وجدتم المرضى بالنسبة أو مقابلة المرضى بالنسبة لهذه الحملة؟ في الحقيقة كان تجربة. والله شعور رائع جدا. أمم. ثانية العيد. لأن أول حاجة لك بسنطلق من عالم افتراضي إلى عالم واقعي. مم. بدون أي معنى لا, لا ما كان حتى إطار قانوني حتى يسهل إطار العملية ما كان حتى إطار إلا الإرادة إرادة الشباب في فعل أي نشاط المهمة. الإرادة فوق كل شيء بالنسبة في الحديث على الإرادة وكذلك الإطار القانوني هل فيه تسهيلات أو من سهل لكم عملية الاتصال بإدارة المستشفى بن عمر الجيلاني ومستشفى بشير بالنصر؟ هل فيه أشخاص منضمين إلى المجموعة سهل الحمل؟ كان رشيد شويخ صحاب في جريدة الشروق سهلنا الحق في الزيارة وكان له دور كبير بشجعنا على الزيارة وعلى سهلنا الإطار القانوني أما من ناحية النقل أو اتصلنا ب البلدية كتسهل لنا النقل ما كانش تجاوب كنت أجيب ما كانش إدار قانوني. ليز نشتوش تحت جمعية ولا تحت إدار قانوني بشيء ها كيف تم النقل؟ على جيوبنا الخاص صحيح. كل واحد من ماله الخاص. كل واحد و... من ماله الخاص بما يستطيع. ما يستطيع. سهمات أو حتى الهدايا. حتى الهدايا نعم كانت زيارة الحمد لله كاملة من. من كل جواله وبالنسبة للتبادل الشعور مع المرضى أكيد أن الأفراد مطمئنين في فرحة العيد مع أهلي وذويهم وهؤلاء مرضى في المستشفيات هذا هذا السبب اللي خلنا ندير هذه م. لأن كل واحد يفكر بش عيد مع أهله وكان نسات أخرى مريضة راي في المستشفى رايت عيد معناها م. أوكي. بعيد عن العائلة وبعيد عن جو البيت ده شعور فريد منه وهل فيه هل أو ستكون هناك زيارات أخرى في القريب بإذن إن شاء الله؟, الله إن شاء الله مبرمجة مبرمجة ل... إن شاء الله في عيد الأضحى بإذن الله عيد الأضحى المبارك إن شاء الله لنفس المستشفيات المستشفيات نفسها نعم سي سليم الرحمن سليم رحماني أنتم على مستوى بلدية الواد هل في معوقات صادفت حملة من كل بيت كتاب؟ والله الحقيقة ما المعوقات الكبيرة ما كانش كان لكن معوق يقول لك مثلا نحنا في بلدية الواد الوش مش نتبرع بالبلدية تغزوت هذاك المشكلة نقولنا الأعضاء بأن المكتبة بلدية الواد الحمد لله مفتوحة م. إذا كان أي شخص عنده كتاب أو شيء خلا نقتلون قدمه معنا نعون به الأشخاص في ناس تغزوت هذا تقريبا المعوق الوحيد يعني أه. أه سي سليم هل اتصلتم بالمسؤولين على مستوى بلدية الواد لمساعدة الأخوة في تغزوت في الجمع الكتب مسؤولين لم نتصل بهم في بلدة الواد يعني اتصلنا بأفراد الحمد لله قينا تجاوب كبير معنا كذلك لاحظنا الصور التي تم نشرها أثناء تسليم الكتب. نعم قمنا. قمنا بزيارة كنت في الوفد أنا والأخ عبد القادر عزام زيارة إلى ولاية جيجل معنا وقينا الترحاب هناك من الأخ حسن مغيشي صاحب مكتبة الميلينيوم. سي عبد القادر عزام هل في إدارات ساهمت معكم بالكتب؟ بالنسبة للإدارات بالنسبة للإدارات التي ساهمت معنا بالكتب أولا الإدارات. لما تذهب إلى أي إدارة أو أي مؤسسة تكون تابعة عمومية أولاً أول شيء يطلب منك الإطار القانوني لهذه الحملة حتى يمكن تكون هناك مكتبات وطنية أو مكتبات تكون ذات سبغة قانونية يطلب منا الإطار الذي نشتغل تحته الغطاء الذي نمارس هذه الحملة تحته من أجل أن يتبرع بطريقة قانونية لكن حقيقة أشكر بشكر جزيل إلى مدير دار الثقاف. مدير, مدير دار الثقافة السيد الثقافة حمد حمدي والسيد أيضا مدير مديرية الثقافة السيد, السيد حسن مرمور م. الذين حقيقة رحبوا بالفكرة وشجعوا الفكرة وساعدونا فيه الفكرة م. الشكر موصول إليه م. هذا بالنسبة للجانب الإدارة أما بالنسبة إدارات أخرى دائما من يطلب مننا الإطار القانوني وكما تعلم هذه حملة شبابية حملة عبر فيسبوك تجسس على أرض الواقع، لا يوجد هناك إطار قانوني تنسى تحته هذه الحملة. في الـ بالذكر السيد حمد حامدي والسيد حسن مرموري يشهد لهم الجميع بإثراء التراث الثقافي بولاية الواد ووقوفهم وصهرهم الدائم على نشاطهم وهو الملاحظ في عديد الأنشطة التي تحتضنها وستحتضنها واحتضنتها ولاية الواد. نعم مخي إسماعيل. كما قلت لك أن الإدارةين تقريبا في الولاية شجعونهما إدارة دار الثقافة, الثقافة ومديرية الثقافة كانت في مساهمات من كتب كانت معمم هناك مساهمات تصالح الحملة لكن تبقى مس مساهمات كبيرة تقوم مساهمة كبيرة تندرج تحت إطار قانون سهموا بمساهمات تحسب لهم شخصيا كأشخاص كأشخاص نعم وليس كهيئات رسمية ليس كهيئات رسمية جميل جدا الحملة إلى أين تريدون الوصول بها أخي شعار الحملة حملة من كل بيت كتاب تندريج تحت صفحة ناس تغزوت وصفحة يدن بيد من أجل فتح مكتبة تغزوت هناك من يقول المرحلة الثانية للحملة الم لأن المرحلة الأولى هي جمع الكتب المرحلة الثانية للحملة يطلبوا كثير منا لما في طلبنا فقط بعض الوقت وقمنا بزيارة إلى رئيس البلدية مم. الذي استقبلنا ونشكره على الاستقبال على كل اتحار مم. الذي أيضا لا أعطانا حلول ما زالت لم تجسد وما زالت بعيدة المناط ما هي الحلول ما هي الحلول؟, الحلول أنه سوف تكون هناك المزاد سوف تكون هناك المناقصة من أجل تجهيز المكتبة التي سوف تستمر ممكن إلى وعدوني بتجهيز المكتبة في آخر في آخر هذه السنة م. لما تجهز المكتبة سوف تكون أيضا هناك مشكلة الكتب التي سوف يطلبون العناوين ثم يطلبون الدعم المالي من أجل شراء العناوين وهذه أيضا تستمر ممكن شهرين آخرين أو أكثر أو أكثر يعني المكتبة ما زالت سوف تكون مغلقة في وجه الطلبة وفي وجه النخبة إلى غاية ممكن شهر مارس وهذا أكيد إلى شهر مارس لأنه بعد مارس سوف أصبحنا, أصبحنا في سنة 2012 نعم سنة 2012 هو ممكن بعد 2012 على حسب حد قول المسؤولين بالنسبة الرد التي سوف تقوم به الحملة هو أنها سوف تبقى مستمرة وسوف تفقى تجمع في الكتب إلى غاية فتح المكتب وسوف نحاول أن, أن نركز وسوف نحاول أن نضاعف الجهود من أجل فتح المكتب لأن الطلبة حقيقة والطالبات والمثقفين والعديد من الأشخاص وحتى أيضا صدقني أن هناك أطفال صغار أصبحوا لم يروني في الشارع يسألوا عن المكتب هل فتحت متى تفتح؟ يسألون على فتح المكتب أطفال في سنة الخامسة في سنة الرابعة بتدأ. في قصة تم نشر نشرتها على الصفحة نعم بالنسبة لقصة الطفل أيمن هي الطفل أيمن لما دائما يسأل عن كل صباح على الساعة الثامنة دائما يسأل عن المكتب متى سوف تفتح المكتب متى سوف تفتح المكتب قصة أيمن هذه قصة طريفة يعني <تصفيق> أيما الطفل يقرأ في السنة الرابعة لما قامت الحملة كان دائما يتابع الحملة لأن أباها من متتبعية الصفحة الصفحة والمشاركين والأحد الناشطين بها كانت قصته أنه دائما يسأل كل صباح عن الحملة وكنت دائما أنتظر سؤاله عن الحملة لكن في يوم من الأيام أنه لما تم تغيير باب المدرسة كان منتبه إلى باب المدرسة وكنت أنتظر سؤال له لكي يسألنا الحمد لكن سؤال دي. لم يأتي لأن كان منشغلا <تصفيق> منشغل بباب مدرسة قصة الطفل أيمن وقصة أطفال تغزوت كاملة أن سؤالهم دائما عن المكتبة أن تفتح إذن نقدر نقول أن بما أن حديث الصغار أكيد أن حديث الكبار والشباب تغزوت الحديث الآن في تغزوت هو الحديث عن فتح مكتبة أو أين وصلت حملة من كل بيت كتاب مم. ما هي الحلول التي ترونها أنتم استعجالية لضرورة فتح المكتبة؟ والله يا أخي الحلول التي قم قمنا بها الحملة وصلنا إلى عشرة ألاف كتاب قيل لنا أنه لما التقينا برئيس البلدية قيل لنا أنه مزات إجراءات قانونية وإجراءات إدارية سوف تكون تسبق فتح المكتبة وهذه الإجراءات الإدارية والقانونية ما زال تستغل وقت ممكن أربعة أشهر ممكن خمسة أشهر نحن سوف نزيد في ضغط الحملة ونحاول أن نزيد نشر الحملة إعلاميا ونحاول سوف نتصل بالسلطات نبلغ السلطات العليا خاصة في الثقافة أو في الولاية أو السلطات التي تهتم بهذه الجانب من أجل إصال صوت الشباب، من أجل إيصال صوت الحملة، من أجل إصال صوت جميع المثقفين في البلدية، خاصة أنه لا يوجد مرفق لا يوجد مرافق شبابية في البلدية، لأن جميع تقريبا لدينا في كل سنة يتخرج من الجامعة أكثر من ثمانين طالب، لكن أين هذه هذه هذه الطبقة أين تكون؟ مجتمع مع بعضها البعض. أين تنشط؟ أنت أين تنشط؟ أين ت... أين تثري, نعم تثري الثقافة؟, ها... الثقافة؟ م... لا يوجد مكان. م... والمكتبة منذ بنيت وهي بناء فارغة, فارغة فقط. م... ننتظر الإسراع من أجل حل هذه المشكلة التي حملتكم كانت على صفحة الفيسبوك. هل قمتم بحملة إعلامية نشر مطويات، ملصقات، إعلانات في الواقع؟ نعم, نعم أخي اسماعيل بالنسبة للإشهارات التي قمنا بها في الحملة اولا قمنا بإشهارات عبر الفيسبوك ثم قمنا بصنع مطويات تشرح أهداف الحملة وصدى الإعلامي للحملة وإلى أين وصلت الحملة وإلى أين سوف نريد الوصول بالحملة وأيضا قمنا بملصقات لصالح الحملة كملصقات تلصق في السيارات والمحلات من أجل إشهار الحملة والحمد لله بالنسبة للحملة إعلاميا أخذت نصيبها الحمد لله أنها في الإذاعات وفي الإذاعة الوطنية في إذاعة وديسوف في إذاعة الإذاعة الثقافية وعدة إذاعات محلية وجهوية أخرى وأيضا في التلفزة الجزائرية وأيضا في التلفزيون العربية وصلت الحملة إلى حد بعيد من إعلامين وأيضا في بالنسبة للجرائد جل الجرائد الوطنية تحدثت عن الحملة ولكن أخي الآن زلنا ننتظر الفرج عن المكتب إن شاء الله إذن بهذا القدر مستمعين الله فاضل نطوي حصتنا مع الشباب في عدد هذا الأسبوع لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي كل من سليم رحماني منسق الحملة بلدية الوادي والسيد عوادي عبد القادر عزام مشرف رئيسي بحملة من كل بيت كتاب وعوادي حسن مشرف مستمعين الله فاضل لكم منا أطيب المنا وعلى أمل لقائي بكم في عدد آخر هذا إسماعيل سلمان يشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم مع الشباب مع الشباب مع الشباب مع الشباب فضاء المفتوح لقضايا مع الشباب مع الشباب